جميل <تصفيق> على ايه بقى يا سيدي الرابع على الثالث ايه ده بنقرا ايه مسلم الاول ولا السيره الأول؟ سامسلم الرسول الاول ولا سامسلم ده فتره مسلم ايوه ايه الراي ايه ها السر مسلم بخاري ومسلم الواحد يتخط علشان بعد القران على طول اه الأردن اللي يغلط في القرآن ويشدده ويقول يعني غلطنا في البخاري وفجر البخاري أهم من القرآن يعني من للبخاري متصورين من البخاري أهم يعني حاجة في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والعشر في المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحيح الهجرة النبوية صحيح الهجرة النبوية الباب الثالث الهجرة إلى المدينة رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام لموطن الهجرة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل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 قبل الهجرة علموا بالرؤية موطنة الهجرة وهل تأخذ أحكام من الرؤية؟ تأخذ أحكام من الرؤية تأخذ بالنسبة للأنبياء رؤية الأنبياء حق وحش أما بالنسبة لغيرهم فلا يتصفون بهذا فلا يأخذ من الرؤى احكام. الرؤى ما ياخدش منها احكام اما بالنسبه للانبياء ف هذه الرؤى هي وحي من الله عز وجل قال تعالى ولن نبلغ معه الساعيه من اللي بلغه يبقى الضمير في بلغه اسماعيل ومعه الضمير في معه ابراهيم ابراهيم مفعول به الايه مفعول به ل يبقى بلغه اسماعيل السعيه فامر الله بذاك شديدة ازاي? واحد ما بيخلفش لما بقى عجوز وبعدين يجيله ولدين فلما الولد الوحيد اللي عنده من جهة السيدة هاجر يؤمر بذبحة وبعدين مش يؤمر بذبحة هو مولود يعني. بيبقى الواحد لسه ما متعلقش القلب بالابن. هو لسه مولود انما يزداد تعلقه كلما كبر فاذا بلغ السعي بقى التعلق من اكثر من جهة من جهة المحبة لانه كبر وطبعا ولد صالح وحبيب وكذا ومن جهة انه بقى سنده في كبره يعني بدأ يسعى يوم يعينه بقى يعمل معاه يشيره ويقولك انا أجيب لي عاي اللي يشيلني لما أكبر فلما جه يشيله ربنا قال له اذبحه فلما بلغ معه السعية قال إني أرى في المنام لني أذبحك ولم يذكر أمرا ولا وحيا غير ذلك ده معناها انه ايه ان أمر من الله عز وجل المره في الرؤيا امر من الله عز وجل اما بعد الانبياء فالرؤيا لا تثبت احكاما ابدا انما الاحكام تعرض عن طريق الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة ولكن ورثوا العلم فلا علم إلا بالتعلم ولا فقه إلا بالتفق طيب سبخة كلمة سبخة أو السبخة اللي هي إيه؟ من الأرض السابقة اللي هي بتبقى ملحة شوية فما تخرج شي زرع إنما تخرج بعض الشجر من الأرض تخرج بعض الشجر مثل النخل وبعض الأنواع الأخرى إنما لا تنبتوا الزرع عنه الزرع اللي هو إيه؟ ايه الفرق من الزرع والشجر الزرع اللي هو الحشيش اللي يحتش يعني زي الرز زي البرسيم زي الذره زي بيطلع ويشيلوه غيره وكده انما الشجر اللي له كبيره ولا يحتش يبقى كما هو ياخذون من ثمره ويبقون الشجره كما هي ده الشجر الشجر فيه المساقاة من العقود أما الزرعف فيه المزارعة اتفق العلماء على جواز المساقاة واختلفوا في جواز المزارعة علشان تفهم ما ييجي في الفقه ايه المساقاة و ايه المزارعة المساقاة شركة من نحو المضاربة على الشجر يخدم الشجر ويقسموا الثمر بينهما بين المالك وبين العامل أما المزارعة فأمرها مختلف شوي ما فيش حاجة في الأرض الأرض فضية يضع فيها البذر أو البذور وبعدين يجمع المحصول المدينة مشتهرة فيها نخل كثير تمرها يعني ثمر النخيل من أبرك وأفضل الثمار في الدنيا وخاصة النوع الأسود الذي يسمى العجوة فهذا أفضله التمور في الدنيا من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره حسد ولا سحر في مجموعة حاجات كده لا عين ولا حسد ولا سحر بإذن الله ممكن الواحد يأكل تمر يوم يمنع من هذه الأشياء المعنوية ايه علاقه التمره بالحكايه دي؟ ها؟ ايه علاقه زمزم بالشفاء؟ فيها مضاد حيوي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل في رزق المدينة ورزق مكة خيرا من عنده من اجل ان يريد الناس ان يكونوا في المدينة او في مكة يحبون ان يذهبوا الى المدينة و الى مكة يكثروا من هذا بس ما يطولوش يعني اتنشر يوم كفائي ما ندرش مستغن عنك اكتر من كده مش كده يعني يعمل عمره وخلاص وييجي بقى علشان فيه علم وفيه دعوة وكده ولا الصحابة كلهم ماتوا في مكة والمدينة ها يعني ان الواحد يروح كتير ماشي ويعمل عمرات ويقعد وكده انما يعني ما يسبش الواجبات التانية معندوش واجبات معلش يروح يقعد فربنا سبحانه وتعالى يحبب الناس في خير بقاع الارض مكة والمدينة فجعل لهم أشياء دنيوية مع الأشياء الأخروية المدينة الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها وجعل فيها بركة بارك في صاعيها ومدها تجيب الأكل وبعدين تلاقيه فيه بركة فيه بركة الأكل فيه بركة ما يخلصش بسرعة إلا بقى زي كان نفسيتك انت تعبانة معلش بقى السيدة ايه؟ عائشة ولا مين؟ اللي كانت عندها جراب فيه طمر ها؟ أه؟, اه قاعدت تاخد منه تاخد منه مبيخلصش والاخر بصت تشوف فيه ايه ده المخلص. خلص ما تبصش بقى يعني سيب سيبه عشان ربنا ايه؟ عشان العقل بما يتدخل ويقول لا ده شوية صغارين ودول يقضوا مثلا يقضوا لهم اسبوع خلاص انت حر بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يحب الرفض فلما الانسان يعني يبعد عقله عن الموضوع ده يتقبل البركة ما بيعدش إنما لو عد يقد يستعجبه إزاي ولا ده يقد كذا ويحسب حسابات الأمور تختلف فلما بصت فيها وقدرتها خلص والصحابي كان عنده برضو جرب فيه تمر وفضل يأكل منه وبيخلص والآخر تسرق يعني ما خلصي برضو ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني يا ريت توماس في النهايه لا ما خلصش وسيد مجابر معروف الايه الحديث بتاعه عارفينه فين الحديث بتاع سيد مجابر بتاع تامر امم ما عليه ديون كتيرة وبعدين الديون طبعا بيستلفوا كانوا اللي عندهم الاموال اللي عندهم ايه السمر ياخدوا ياكلوا ياخدوا يبيعوا فكان السمر اللي عنده لا يوفي الديون في شد صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء موعد جزاز نخلقم فاذني يعني لما يجي موعد الليل يعني قطع الثمر يبقى يديني خبر فحضر النبي صلى الله عليه وسلم الجزاز يعني القطع يقعد يقطعه في التمر ويحطهه واستدعل إيه الدائنين فأعطى أعطى كل واحد مراده واللي تنازل عن شيء تنازل واللي ما تنازلش خد اللي هو عاوزه وقعدين يقول سيدنا جابر فبقي ثمر أو تمر أكثر مما كنا ايه نحصده في الأعوام السابقة اللي فضل أكتر من اللي, اللي كانوا بيحصدوه أصلا مش اللي حصدوه أكتر اللي فضل أكتر يعني كل واحد كان المفروض الديوم دي أزيد من المحصول كله لا كل واحد خده وفضل فقال صلى الله عليه وسلم ارفعه ولا تكيله شيلوا بقى الالبائي وما تكلوهوش قال فأكلنا منه زمانا يعني مش خلص عادي زي ما بيخلص كل سنة لا فضلوا ماء مدة طويلة يكلوا فيما بيخلص صلى الله عن النبي وآله فدي بركة في النخل ومن هذه البركة من هذه الهدايا والهبات التي يعطيها الله لأهل المدينة ومن كان فيها انه يعني ينفعهم بهذا التمر تمر العجوة لأنه أفضل الأنواع ومختص بيعني أحسنك في المدينة فياكل الإنسان سبع تمرات عجوة وتمر يعني مش كبير قوي فياكل سبع تمرات إن شاء الله يعني ينتفع هذا المنفعه وايضا اللي في مكه عنده زمزم طعام وطعم وشفائه شفاء طعام وطعم وشفاء شفاء طعام ودواء والشرب طب وهو شراب وطعامه ودواء طيب شراب وطعام ودواء, ودواء. طبقت المطالب يبقى زمزم لما شرب له لذلك بعض العلماء قالوا إذا نقل،, إذا نقل لم ينفع يعني لم ينفع هذا النفع الخاص يعني لأن المقصود إيه؟ المقصود أن الناس تبقى في مكة يعني تروح مكة كثير ولكن يقال إذا نقل نفع ليذهب الناس إلى مكة فيعتمرون ويأتون بالماء وجراش حاج يتشجيع برضو يعني ايه اللي يمنع مش عايزينهم برضو يروحوا ايه يعني مايروحوش او يروحوا يقعدوا مدة طويلة مش ده المقصود الاصلي هم حاجة يروحوا يعتمروا ويتعبدوا وبقى لين يشوفوا بقى إيه؟ الواجبات اللي عليهم من التعلم والتعليم والدعوة وخدمة المسلمين والجهات. اه فتم الحديث الكامل تصبحها بسبعه مرات عجوة من تمر المدينه ولكن ورد وردت رواية يعني روايه من تصبحها بسبعه مرات ولم يذكر المدينه وردت روايه وانت صبح بتمارات ولم يذكر سبعاً ولا المدينة فإذن الإنسان يأكل تمرات. كان يقدر يأكل سبعة يعني ما هوش تخينة وما عندهش السكر وعنده طمر يأكل سبعة لو كان عنده طبعاً طمر المدينة يبقى يعني ما فيش أحسن من كده ما فيش بقى طمر المدينة أي طمر ما يقدرش على سبعة مالياً أو بدنياً يبقى ياكل ان شاء الله 3 والله يعني الظاهر انه يحمل ولكن الشيخ ابن باز افتى باحتمال الايه النافع فيه الروايات الاخرى ولم يحمل على لم يحمل المطلق على المقيد لم يحمل المطلق على المقيد لماذا لا أعرف وهذا طبعا يعني يعني ويدعونه خوفا وطمعة وهذا الأكل شبيه بالدعاء شرب زمزم شبيه بالدعاء وأكل التمر شبيه بالدعاء لمن فعله تعبداً وتسننا والدعاء يكون فيه الطمع وقد ذكرت لكم أو يوم الخميس مش عارف أن بعض العصاء كان يعصي الله ويستغفر أثناء المعصية ويسأل الله أن يتوب عليه من هذا وهو بيعمل المعصي وهذا يعني ليس أمرا منكر لأنه لا يقصد الاستهزاء ولا يقصد نمى يريد تغلبه الشهوة أو الجهر ويريد أن يتوب الله عليه فيقول اللهم غلبتني الشهوة يا رب اغفر لي وتوب علي ليس فيبقى هنا الطمع الطمع في ما عنده الله كويس مش وحش خليك طمع مع ربنا اطلب لي ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والطمع في عنده ليس مضموما بل ان شاء الله محمود إنما قالوا طبعاً لا يجوز التسمية على المعصية التسمية حاجة تانية اللي فيها معنى تاني كأنك تقول أفعله المعصية بسم الله أو بأستعين بالله على المعصية هو طبعاً ده فقالوا إنه يعني فسق أو كفر أو نحو هذا قرأناك مش كده؟ أه لا ما يسميش قبل المعصية لأنه ده مش محل تسمية إنما التسمية على الأمور المحمودة إنما الاستغفار معنى تاني لأن الاستغفار اقرار إقرار بأنه يفعل السوء ماذا كده؟ ما يستغفر يعني يطلب المغفرة معناه أن هذا فعل سوء وأطلبه أن يمحى أو يمحى أثره غير التسمية التسمية فيها معنى آخر طيب أريد سبخة, سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتين لابتين مثمة لابة وهي الحرة بتبقى صخور سوداء يعني حرقتها الحرارة أو نحو هذا يبقى لعبتين وهما حرتان يعني أرضان زواتي صخور سوداء والصخور دي في حول المدينة المدينة بين الحرتين ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي أو وهلي اللي أعتقادي يعني إلى أنها ليمامة أو هجر فإذا هي يثرب كان اسمها يثرب قبل الهجرة ويكره أن تسمى يثرب بعد ذلك سماها النبي المدينة ونورها فصارت المدينة المنورة لو افتكرها يا وهجر عارفين هجر عارفينها ها قلتين من قلال هجر يعني القرية أو مدينة قرية تقريبا بجوار المدينة وكان فيها لها قلال مخصوص يعني ممكن البلد دي بتعمل القلال بحجمه معين البلد التانية بتعملها بحجم ثاني على حسب يعني ما هم معتادين في الصنعة والأوالب اللي عندهم فكان التقدير بقلال هجر ده اللي مناسب للإيه للحكم وإحنا طبعا إيه قلنا بحديث القلتين ما بناخدش به إنما يعني كسر من العلماء أخذوا به قلتين من قلال هجر المعتبر قلتين من قلال هجر اللي هي كامرطل يا شيخ هايسن ستمية لا إله إلا ضيعت عمري معاكم وما فيش فايدة لمن الجواز ده ولا إيه ولا من إيه ده كام يا ابن كام رطر 300 لتر يا رب يا بقول رطر مش لتر انت رتر ولا القله <تصفيق> <ه>? 519 رطل <تصفيق> 500 رطل 500 رطل ه? 500 رطل عراقي <تصفيق> <تصفيق> كلتين تقريباً. تقريبا وهي القلة قربتان وشيئ يبقى كان اكتر من اثنين ونص او من اثنين من قلناه شيء يبقى أقل من النص لو فوق النص نقول إيه ثلاث قرب إلا شيء قربتين وشيء فحتاط الشافعي فجعل الشيء نصف وهذه المقولة المنقولة تضرب كالمثل كالمثل يعني تيجي في المواضع المختلفة فيقول فحتاط الشافعي فجعل الشيء نصف. جعل نصف يعني كأنه نصف ما يزيدش عن نصف هو أقل من نصف وطبعا المثل ده مثل فقهي مش مثل عامي لأن أهل الفقه هم اللي عارفين حكاية القلتين وحكاية القربتين وجيء وحكاية إن الشافعي يحتاط وجعل الشيء نصفا فبقى اثنين ونص واثنين ونص بقى خمس كرب تقريبا لا تحديدا لأنهم أقل من خمس قرب ماشي والقربة جام رط مئة رط القربة مئة عراقي مئة رط العراقي لأن الرطل يختلف الرطل الشامي غير الرطل العراقي تغير الرطل المصري عارفين؟ الرطل المصري اللي هو الباوند اللي هو كان جرامه هندسة خمسة واربعين برضو خمسة برضو ربعمية خمسة وخمسين تقريباً أو حاجة زي كده حوالي ربعمية حاجة وخمسين برابة تقريباً يعني ده اللي هو الرتل الأمريكي والمصري والإنكليزي برضو أمريكا أخدام إنكليزي يبقى هو تصورها صلى الله عليه وسلم يمام أو هجر فإذا هي يثرب الفصل الأول ما يذكر من هجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته المبحث الأول السابقون إلى الهجرة المصابة إلى المدينة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مين أول من قدم؟ مين القارئ القارئ مين اللي سموه القارئ ها سيدنا مصعب امام القراء لانه ذهب فاقرأهم القرآن معلمهم العلم وامهم امامة الصلاة وامامة الهداية مصعب ابن عمير وابن ام مكتوم فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين عارفين قصة سيدنا عمر عشرين نواجل يعني أو عشرين شخص عشرين من غير تميز ممكن يكون فيهم نساء ولا حاجة قال 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رايت اهل المدينه يفرحوا بشيء فرحم به الله حتى رأيت الولايده والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء صلى الله عليه وسلم نور وكتاب مبين يهدي به الله ما بحث الثاني ما اصاب ابا سلامته و اله واله, وآله عن, إسح... عن ابن اسحاق قال حدثني ابي اسحاق ابن ياسر عن سلامه بن عبد الله بن عمر ابن ابي سلمى عن جدته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمى قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه رحله يعني إيه حطله الرحل يعني يعني ما يوضع فوق ظهر الركوبة ليستعمل في الركوب وحمل معي والله أعلم وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري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 فقالت فنزعوا خطام البعير يعني انت ماشي انت امرك ونفسك وغلبتنا عليها يعني يظهر لجوار او لقبيلة او نحو هذا انما امرتك لا فقالت فنزعوا خطام البعير الخطام اللي هو اللي جاء من الحبل اللي بي الحبل اللي بيربطوا به اللجام بتاع البعير اللجام طيب فنزعوا خطام البعير من يده خطام البعير من يده فأخذوني منه قالت وغضب عند ذلك بني عبد الأسد رهط أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها ابنتنا بقى ولا ايه ها على شان الولد اللي يعني اذ نزعتموها من صاحبنا قالت فتجاذبوا ابني سلامة بينهم أو ابني سلامته بينهم حتى خلعوا يده يا حبيبي وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بن المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلامة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني قالت فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فارقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئتي قالت أرد بن عبد الأسد إلي عند ذلك ابني قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة قالت وما معي أحد من خلق الله قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي أتبلغ اللي هو إيه؟ ها؟ يعني ما يتبلغ به إلى المراد يعني سواء كان زاد أو كان أي شيء يستعان به يعني الركوبة تعتبر بلاغ برضو في السفر مثلا حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخى بني عبد الدار فقال لي إلى أين بنت أبي أمية قالت فقلت أريد زوجي في المدينة قال أَوَمَا مَعَكِ أَحَدٍ قالت لا لا والله إلا الله وبني هذا قال والله ما لك من مترك مش معقول إيه لا يمكن سيبك فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي يعني يسير بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أنا خبي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فالطجع تحتها فإذا دمى الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده يعني ما كانش يقف وهي بتركب ولا كده كان عنده حياء وعنده شهامة وعنده أدب وعنده أخلاق مين اللي بيقول لي كويس؟ ليه الدليل على تحريم الاختلاط مين اللي كان بيقول كده موصلناش للجاهليين حتى ما تقرف يبعد عنها ادب واخلاق ما يشوفهاش بتركب وبتنزل وبتعمل مش قاعدين عادي مش حاجة بتتحرك بتتكلم واللي واللي واللي و بتتكلم و اللي بتتحك و اللي بتقعد و اللي بتنام سعليكم بتبقى تقرأوا الكتاب بتاع الشيخ الدبيسي قضي قصد تسمعوه وهم باقي تكسير البلاط لرأس من اباح الاختلاط مبينيش فيه بس و فأخذ بخطامه فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل به يصنع ذلك به حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمر بن عوف بقباء قال زوجك في في هذه القرية وكان أبو سلمة نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرفا راجعا إلى مكة شوف الشهامة قد إيه سفر عشر قيام كاملة مكلفة ومرهقة يقود المرأة لحد ما وصل قبل المدينة ومالوش مصلحة فارجع من المدينة إلى مكة هذه الشهامة عرفتوا معنى الشهامة انك تعمل الواجب والمعروف والمرؤة مش تسيب امرأة تنشي الوحدها تمشي مسافة تموت يجي اسد ولا يجي ذئب ولا ممكن متعرفش تاكل ولا تشرب ممكن يسرقها السراق ممكن اي حاجة فيها اذا قادي الرجولة فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة فكده لما اعرى الحديثين البقيين والحمد لله رب العالمين وصلى الله مبينا محمد وعلى آله اجمعين mağrabi.